فصلى الفجر حين فصل الصبح حين طلع الفجر ثم نعم ثم صلى الصبح من الغد بعد ان أسفر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر, اسفر يقال اسفر النهار اذا اضاء واسفر القوم اذا اصبحوا واشتقاق ذلك من قولهم سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها فظهر وجهها الناس تظن أن السفور هو كشف الشعر الواقع أن السفور كشف الوجه فقط ومرأة سافرة إذا كانت مكشوفة الوجه فقالوا أسفر الصبح كأنه كشف حجاب الليل عن وجه الصبح فأضاء نعم. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا ذا هذا التركيب فيه اسمه إشارة وفيه ها تنبيه وفيه ضمير منفصل أنا اعلموا أولا أن اسم الإشارة مثلا اسم الإشارة للمفرد ما هو هذا هذا يقولون هذا الواقع أن اسم الإشارة هو ذا فقط وها هذا حرف للتنبيه تستدعي تستدعي انتباه المخاطب حت بها حتى إذا أشرت يكون حاضر, يكون حاضر الذهن إلى المحل المشار إليه قال ابن مالك بذال مفرد مذكر أشير بذي وذه إلى آخره إذن ذا هو اسم الإشارة ها هذا حرف تنبيه ها أنا ذا قال ابن مالك في شرح التسهيل ماذا وقع في ها أنا ذا فصل ها التنبيه واسم الاشاره فصل بينهما بانا كأن كانهم يعني ارادوا ان يقولوا انا هذا ففصلوا بين اسم الاشاره وها التنبيه بانا فقالوا ها انا ذا وذلك قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل تفصل التنبيه عن اسم الاشاره المجرد بانا واخواته كثيرا فتقول ها انا ذا ها أنت ذا ها أنتم أولئي ها ما ذاني ونحو ذلك ومعنى هذا أن ها هذه هي التي تكون مع اسم إشارة مع ذا وابن مالك رحمه الله هنا متابع للخليل بن أحمد فهذا هو مذهب الخليل بن أحمد فرهي شيخ مدرسة البصرة يقول ها التي تكون هنا هي التي مع اسم الإشارة ذا، فكأنهم أرادوا أن يقولوا آ أنا هذا، فقدموها فأعطت ها أنا ذا، وذلك كما في قول الله تعالى ها ها, ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم أولئك أصل الكلام أنتم هؤلاء ففصل اسم الإشارة عنها التنبيه بالضمير أنتم سيبويه رحمه الله يخالف في ذلك فيقول ها التي تكون مع الضمير ليست ها التي تكون مع اسم الإشارة ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ها أنتم هؤلاء فاسم الإشارة هنا هو وبأولاء شر لجمع المطلق والمد أولى اسم الإشارة هو أولئي وها بقيت معه هاتنبيه بقيت معه وأضيفتها أخرى قبل الضمير المفصيل ثم ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم فقال سبويه لو كانت ها التي قبل الضمير هي ها التي تكون مع, الميث... مع اسم الإشارة لم تعد مع اسم الإشارة لو كانت ها التي هي مع اسم اشاره تقدم ما بالها اعيدت ها انتم هؤلاء اجدتم فقال سيبويه ليست ها التي مع اسم الاشاره هي التي تكون هي التي تقدم انما تلك اخرى ويمكنك في هذا الباب ان لا تقدم شيئا كما في قول الله تعالى ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم ثم انتم هؤلاء فلم يقدم ها التنبيه نعم فقال ما بين هذين وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت ما بين هذين المشار اليهما الوقتان المذكوران في الحديث صلى الصبح حين طلع الفجر صلى الصبح في الغد بعد الاسفر إذا قال له ما بين هذين وقت هنا سؤال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين ما بين هذين وقت معنى هذا أنه ليس وقتا بعد طلوع الفجر وليس وقتا ايضا هذا الإسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت ولا يتناول ذلك ال ال ال ال الوقتان لا يتناول ذلك الوقتين لو, لو قال قائل ما بين داري لك فالذي يكون لك هو ما بين داريه ولا يكون لك داره فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت يعني أن بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصبح للصلاة وبعد والإسفار أيضا ليس, وقت ليس وقتا للصبح وليس ذلك كذلك صلاه الصبح حين يطلع الفجر وإلى الإسفار فكيف الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك أن وقت الصبح ثبت بسنة قوليه وبسنة عملية الوقت الذي بين المشار اليهما هذا ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم قوله ما بين هذين وذلك الوقتين ثبت كونهما وقتين بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون وقت الصبح يستفيد بعضه من سنته القوليه صلى الله عليه وسلم وبعضه يستفيد من سنته العملية صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت وقت لاي شيء وقت للصلاة فلم استغني عن ذكر هذا القيد لأنه سبق لأن السائل سأل عن وقت الصلاة فأجابه فاستغني عن ذكر القيد ما بين هذين وقت للصلاة ذي لتقدمه في كلام. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس قال عبيد الله رحمه الله متى متى عبيد الله وتسعين ومائتين. قال حدثني يحيى متى متى يحيى نعم سنة وثلاثين ومائتين. قال حدثني مالك تسعين وسبعين ومئة. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يحيي بن سعيد. بني قيس بن عمرو الانصاري الخزرجي المدني أحد الحفاظ أحد الحفاظ الإسلامي وأحد دواوين السنة وأحد الجبال الكبار الحفاظ شيخ المدينة في زمانه وعالمها في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة وشيخ مالك شيخ عالم المدينة وكان واسع الحفظ كثير العلم أتي مرة بكتب علمه بالكتب التي كتبت من املاءاته فأنكر كثرتها ولم يكن له كتاب أنكر كثرتها وجحد أن, يكون أن تكون تلك الكتب كتبه جميعا فقالوا له نعرضها عليك فما عرفته أجزه وما لم تعرفه أردده فلما عرضت عليه عرف جميعها وكان رحمه الله يكثر من قوله في مجلس العلم اللهم سلم سلم ومات رحمة الله عليه سنة ثلاث وأربعين ومئة وقد قلت لكم هو تلميذ الفقهاء السبعة والفقهاء السبعة هؤلاء فقهاء سبعه جمعوا علم المدينة في عصرهم وهم كلهم تابعون اجتمع في صدورهم العلم الذي كان متفرقا عند أهل المدينة وهؤلاء السبعة معروفون إذا قيل فقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبو روايتهم في العلم ليست بخارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود فقلهم عبيد الله عروه بن الزبير تقدم قاسم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق سعيد سعيد بن مسيب فقل عبي فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم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 فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية نشأت في حجر عائشة رضي الله عنها ولذلك كانت كثيرة الرواية عنها وذكرت مرة عند علي بن المديني شيخ البخاري ففخم من أمرها وعظم من شأنها وقال عمره أحد الأثبات العلماء بعائشة الثقات وقد تقدم لي لما ذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم قال له انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمره فاكتبه عمره يادي فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله وقال مرة عمر وابن عبد العزيز متحدثا عنها ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمره وماتت رحمها الله سنة ستين ومئة. نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس قالت عائشه رضي الله عنها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح ان هذه قالوا هي المخففه من الثقيله اصلها ان ثم خففت بازاله الثقل عنها بازاله التشديد ثقيله ان واسمها يكون ضمير الشان وخبرها يلزمه اللام هذه اللام لتفرق بين ان المخففة من الثقيلة وإن النافية قبل هذا أقدم لهذا الكلام المقدمة تجلي لجمهور السامعين ما أريد تعرفون أن إن وأخواتها من النواسخ ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر طيب. لكن إن هذه قد تخففها العرب ما معنى تخفيفها تخففها بإزالة الثقل عنها بإزالة الشدة فعوض أن تقول إن تقول إن إذا خففتها العرب ترتب على ذلك أمور ماذا يترتب على ذلك ترتب أنها لا تعمل مثلا تقول إن زيدا قائم فإذا خففت العرب قالت إن زيدا قائم لكن إن خففت الأكثر في لغة العرب أن أنها تفكد عملها لا تكون عاملة يعني تقول إن زيد قائم لما خففت أهملت لكن لما تقول إن زيد قائم العربي الذي يسمعك لا يدري ما تقول لا يدري هل تثبت قيام زيد وتؤكده فتكون إن هذه مخففة من الثقيلة أو تنفي قيام زيد لأن إن المخففات يعني تحتمل تهاتي من معانيها كورونا فيها كأنك تقول ما زيد قائم إن زيد قائم ما زيد قائم فالعربي الذي يسمع كلامك هذا لا يدري ما تقول تقول السلام عليكم إن زيد قائم ماذا تعني؟ أتثبت قيامه أم تنفيه؟ ليزول هذا الاشتباه وليتمحض المعنى للاثبات تضاف اللام في الخبر فيقال إن زيد لقائم وهذه اللام إذا زيدت في الخبر تمحبت إن للثبات فيظهر للعربي السامع أن إن هذه ليست نافية ولكنها المخففة من الثقيلة ولذلك اللام هذه تسمى لام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا تفرق بين إن التي هي مخففة من الثقيلة وإن التي للنفي لأن التي للنفي لا تدخل اللام في خبرها إذا قلت ان زيد قائم معناه ما زيد قائم وإذا قلت ان زيد لقائم معناه إن زيدا قائم إذن هذا هو الأكثر في لغة العرب إذا خففت إن أهملت وإذا أهملت لازم دخول اللام في خبرها ليرتفع الالتباس ومن ذلك قال الله تعالى وان كل لما جميع لدينا محضر وان كل خففت فاهمنت ودخلت اللام في خبرها لما جميع لدينا محضر هذا الاكثر في لغه العرب معناه الاكثر ان بعد العرب ربما خففت واعملت ومما نزل هذه على هذه اللغه في القاء العظيم قول ربنا سبحانه وان كلا لما جميع لدينا محضر وان كلا خففت واعملت فاذا خففت واعملت حينئذ تلزم اللام في خبرها لا تلزم لان لا تشتبه عندنا حينئذ بان النافيه لان ان النافيه لا تعمل هذا الذي قلت لكم يعني ذكره ذكر سيبويه في كتاب قال وحدثنا من نثق به انه سمع من العرب من يقول ان زيدا لا منطلق فماذا صنعوا خففوا واعملوا وهذا الذي ذكره نمالك بقوله وخففت ان فقل العمل ما معنى قل العمل يعني ان القليل في لغه العرب إعمالها على على تخفيفها وخففت ان فقل العمل الكثير في لغة العرب أن لا تعمل إذا خففت والقليل أن تعمل إذا خففت وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل تلزم اللام التي تسمى اللام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا؟ بين ان النافية وان المخففه من الثقيلة لماذا لا تكون اللام في خبر ان النافية؟ لماذا؟ لا نقول إن زيد لقائل وأنت تقصد النفي لأن اللام هذه التي تدخل على خبر لام للتوكيد لتوكيد الإثبات وإن النافيه للنفي ولا يمكن أن يدخل ما يؤكد الإثبات في سياق ما ينفى لما يلزم عليه من التضاد هذا لا يكون في الكلام لكن قال ابن مالك وربما استغني عنها ربما استغني عنها عن ماذا؟ عن اللام وربما استغني عن اللام مع إين المخففة من الثقيله لماذا؟ قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا نحن نقول تلزم اللام في الخبر لنفي الاشتباه لرفع الالتباس أحيانا قد لا يكون الالتباس ويظهر للمتكلم أن إن هذه لا يمكن أن تكون, مخففة لا يمكن أن تكون نافية لا يمكن فحينئذ لا يلزم اللام في خبرها لإعادة وجود التباس. يضربون مثلا لذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا بن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادم الطرماح بن حكيم في هذا البيت هي قصيدة يفتخر باعتزائه إلى قومه فيقول أنا بن أبات الضيم الذين يأبون الضيم ولا يبقونه على أنفسهم أنا ابن أباة الضيم من آل مالكين وإن مخفف هذه وإن مالك كانت ولم يقل لكانت وإن مالك كانت كرام المعادن هذه إن هنا لا يحتمل أن تكون للنفي لماذا؟ لأنه لو لو قلت هي للنفي ماذا يكون الكلام؟ وما مالك كانت كرام المعادن وكيف يفتخر بانتزابه اليهم وبعد ذلك ينفي كونهم من،, من معدن كريم هذا لا يمكن وبما أنه لالتباس هنا لا لم يقل لم لم لم يلحق اللام بخبري بخبر إني لأن ظاهر أن معناها وإن مالك كانت كرام المعاد إذا رجعنا الى الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح هذا الحديث نجد أن إن هنا تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيله فلما كان هذا الاتباس وجب اقتران الخبر بالله فقيل لا يصلي الصبح، وقد تقدم من هذا الكلام فهمتم أن حرف ان يأتي مرة للنفي ويأتي مرة للإثبات فيكون تكون هذه ان مخففة من الثقيلة إين في لغتي العرب تأتي لي معاني آخر؟ قد تقدم لي في مجلسي معكم أن ذكرت أن الحروف قسمان نوعان حروف معاني وحروف مباني حروف المباني هذه هي التي تركب منها الكلمات وهذه لا معنى لها إذا قلت زيد فلا يقال لك ما معنى الزاي ولا يقال لك ما معنى الياء ولا يقال لك ما معنى الدال فهذه حروف مباني تبنى منها الكلمات تركب منها وحروف معانين وقد مثلت لكم في المجلس الماضي الى بحروف جر هذه حروف إذا قيل لك ما, ما, ما الى تقول حرف جر هذا معناه لا هذا عمله عمله يجر لكن ما معناه على ما معناه من ما معناه من ابتداء غايه وك الى معنى وفيما وعن وباء وعلى فعملها الجر لا لها معاني إن هنا تأتي معاني أيضا ذكرت تاتي تأتي لي معاني في لغة في لغة العرب ذكر ابن هشام في كتاب مغني اللبيب أن ان تأتي لي معاني تأتي ل للنفي وتأتي مخففة من الثقيلة وتأتي زائدة وتأتي شرطية وهذه الأربعة هي التي جمعها الديماني ورحمة الله عليه في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إن شرط كما في قوله تعالى وإن عدتم عدنا وإن تعودون عد شرط أو تخفيف إن كما سبق وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنها إن شرط أو تخفيف إن إذا كانت إن بعدما فهي زائدة كما في قول أبي ذؤى بي لا لعمرك ما ابو أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة لعمرك ما إن أبو مالك يعني ما أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة وتأتي إن شرطنا وتخفيف إنه وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يرد وإن إن الكافرون إلا في غرور ما الكافرون إلا في غرور نعم ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن هذا هكذا عندكم عندكم متلفعات الرواية يحيى التي ندرس بها متلففات هذه روايه يحيى هكذا قال ابن عبد البر وغيره روايه يحيى متلففات واكثر رواه الموطا يرونه متلفعات بنروطهم المعنى قريب متلففات التلف ومتلفعة التلفع هو أن تأخذ المرأة الثوب فتجلل نفسها به تغطي تلقيه على رأسها وتغطي رأسها وجسدها به فتشتمل به هذا التلفع فلا يكون التلفع إلا مع تغطية الرأس التلفف هو التلفع لكن من غير اشتراط تغطية الرأس قد يكون التلفف بتغطية الرأس وقد يكون من غير تغطية للرأس متلففات بمروطهن المرط المروط جمع مرط والمرط هو كساء يكون من كتان يكون ويكون من صوف ويكون من خز الخز هذا نوع من انواع الحرير وغالبا يكون أخضر ويستعمله النساء يتزرن به ولا يلبس المرطة إلا, إلا النساء نعم فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفنا من الغلس ما يعرفنا من الغلس ما يعرفنا أهن رجال أم نساء هذا احتمال ما يعرفنا أي ما يعرفنا هل هن رجال أم هن نساء أم لا يعرفنا لا تعرف أعيانهن وإن عرفنا من هيئتهن أنه النساء لا تعرف, هي... لا... لا تعرف اعيانهن احتمال قوله... قولها ما يعرفنا من الغلس يحتمل هذا ويحتمل ذاك وقولها وقوله... ما يعرفنا من الغلس الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالطها ضياء الصبح هذا الوقت يسمى الغلس قولها من الغلس ما يعرفنا من الغلس من هنا تحتمل تكون بداء غاية تحتمل تكون سببية على قول أنها سببية هذا يعطيك أن النساء كن سافرات الوجوه كن مكشوفات الوجوه ولم يكن متنقبات لأنهن لو كن متنقبات لكان الذي يمنع معرفتهن النقاب ولم يكن الذي يمنع معرفتهن الغلس وقد قالت ما يعرفنا من الغلس ونسب فنسبت يعني المانع هو الغلس هذا الحديث فيه ينفق مسألتان المسألة الأولى أنه يباح للنساء أن يحضرن الصلوات الليلية في المساجد لكنهم اشترطوا في ذلك أن أن, أن تؤمن الفتنة عليهن والفتنة بهن والمسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقته إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمرطهن ما يعرفن من غلس معنى انه بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما يعرفن من غلس فقد كان إذن على هذا يصلي الصبح في اول وقت وهذا موضع خلاف بين الفقهاء أيهما أفضل أن يصلى الصبح بغلس أو يصلى في الإسفار الجمهور المالكيه والشافعية والحنابلة يرون أن الأفضل والأعظم اجرا أن يصلى الصبح في غلس ويستدلون على ذلك بحديث الباب وموضع الشاهد فيه قولها كان وكانت تفيد الاستمرار يعني هذا كان الغالب من فعل, من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك ايضا ما رواه ابو داود في سننه عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه انه قال وصلى مره الصبح بغلس وصلى مره اخرى فاسفر ثم كان صلاته بعد التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر فهذا يعطي دلاله ظاهرة على أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح للإسفار بها ويستدلون على ذلك أيضا بمروة بن حبان وأبو يعلا عن سمي بن مغيث رحمه الله وقال صليت صلى بنا عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما وإلى جنبي عبد الله بن عمر فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة فقال ابن عمر هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما قتل عمر أسفر بها عثمان ذهب الأحناف رحمهم الله إلى أن الأفضل الإسفار بصلاة الصبح واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر وهذا الحديث يحمله الجمهور على أن أسفروا هنا معناه بينوا الصبح تأكدوا من دخول الصبح ولا تصلوا وأنتم شاكون أدخل أمن يدخل ومنهم من يقول أسفروا بالصبح في وقت الغيم وفي غير ذلك التغليس والذي يظهر هو قول الجمهور وأن الأفضل التغليس بصلاه الصبح ومما يزيد ذلك الرجحان وهو أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها ثم أقول سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول عليه السابق ما بين هذين وقت معنى أن ما, ما لم يكن بين الوقتين وما لم يدخل في الوقتين فليس بوقت وسمعتم أن العلماء اختلفوا الأفضل أفضل في صلاة الصبح التغليس أم الإسفار فما الحيلة في من لا يصلي الصبح لا في غلس ولا في إسفار ما الحيلة في المثال؟ ولا لا ولا يصليها حتى يقوم لوظيفته حين يأتي موعد القيام للوظيفة فحين إذن يقول قومة واحدة نقوم ونصلي ونتوضى ونفطر نصلي. ما الحيلة في هذا؟ وهذا شيء خطر ولسيما لمن دوم عليه تعمد إخراج الصلاة على وقتها. هذا شيء خطر وقد قال ربنا حافظوا على الصلوات وقال ربنا في صفه اولئك الذين يرثون الفردوس والذين هم على صلاتهم يحافظون وصلاه الصبح لها مزيه خاصه هذا شان الصلوات جميعا ان, أن يحافظ عليها وصلاه الصبح لها مزيه خاصه ولذلك جاء في فضلها ما لم يأتي في فضل غيرها رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنه والبردان الصبح والعصر سمي البردين إما لانهما يصلي يصليان في وقت بردين او لانهما يصليان في طرف في طرفي النهر من صلى البردين دخل الجنه صلى هما متى في وقتهما وروى مسلم عن ابي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج أحد النار لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروبها صلى قبل طلوع الشمس الصبح يكون هذا سببا من منعه ولوج النار وروى الطبراني في الكبير عن ابي مالك الاشجعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله وحسابه على الله صلى الصبح في وقتها فهذا شيء خطر ينبغي ان ينتبه له الناس وقد تحدث الفقهاء عن صلاه الخوف عن الخوف الصلاه التي يدركك وقتها وانت في جهاد وانت في قتال مره يخبرني احدهم له اخ فلاح في, في الباديه عايش فيها فقال له وأخوه لا يصلي فقال له يا أخي إجوان تصليقوا يا أخي إحنا مسارين صلاة أنت, تتشو... أنت... أنت لا ترى حالنا من حش ومن آ... يعني سقي البهاي ومن زرع كل مسارين, مسارين, مسارين صلاة فالفقهاء تحدثوا عن صلاة الخوف وأنت في قتال ولا تترك الصلاة تحدث عن صلاة المريض المتجع الذي لا يستطيع التململ ولا التقلب ولا يتركها وأنت إذا سئلت ماذا تقول؟ إذا سألك ربك لماذا تصدر الصلاة في وقت تقول كنت نائما جواب إذا فعلت مثل هذا فأعد لي ربك جوابا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله أخرجه الأئمة أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بهذا الإسناد أخرجه مسلم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 قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم قد تقدم ترجمته في المجلس الماضي وذكرنا أنه مات سنة ستين وثلاثين ومئة عن عطاء بن يسار وتقدمت ترجمته أيضا وقد قلنا انه مات سنة ثلاثين ومئة يجب أن تحفظوا هذه التواريخ يا طلاب الفقه والحديث نعم وعن بسر بن سعيد وعن, وعن بسر بن سعيد بسر بن سعيد مولى بن الحضربي المدني الفقه الزاهد الكثير الحديث سئل سأل الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له من أفضل أهل زمانه في المدينة فقال له عمر مولا لبني الحضرمي يقال له بسر وكان من زهده ما وصفه مالك رحمه الله قال مات بسر ولم يخلف كفلا ومثل هذا يكثر الوشات في حقه فوشى به واش إلى الوليد بن عبد الملك فقال لا فقيل له قيل وليد إن بسر بن سعيد يطعن على الامراء ويعيب بني مروان فارسل الوليد بن عبد الملك الى بسر بن سعيد فاتي به اليه والرجل الواشي عنده فقال الوليد بن عبد الملك لبسر بن سعيد ان هذا يقو... قد بلغني انك تقول كذا وكذا تعيب على الامراء تطعن على الامراء تعيب بني مروان فقال بسر ما فعلت شيئا وانكر ذلك فالتفت الوليد الى الواشي وقال هذا يقول يقول عن كذلك فالتفت بسر الى الواشي وقال اهكذا أه قال نعم وجبهه بالكذب قال روى القصه فنكس بسر راسه وجعل ينكت في الارض ثم رفع راسه وقال اللهم ان هذا قد كذب علي بما بما تعلم انني لم اقل فإن كنت صادقا فأريني به آية قال فكب الله ذلك الرجل على وجهه فما زال يضطرب إلى أن مات هذه القصة ذكرها الذهبي في ترجمة بسر وذكرها المزي وكذلك ذكرها غيرهما ومات بسر رحمه الله سنة مئة نعم وعن الأعرج الأعرج هذا يعرفه تعرفونه سمعونه كل جمعة <تصفيق> هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان المدني أحد الأئمة الكبار حافظ محدث ومقرئ هذا من المقرئين وكان يكتب المصاحف جود القرآن وأقرأه وقرأه ومن تلاميذه نافع ابن أبي روين شيخ ورش وكان يكتب المصاحف وكان من أخص تلاميذ أبي هريرة بأبي هريرة وفي آخر عمره رحل إلى الإسكندرية فرابط بها هناك إلاء المات مرابطا سنة سبع عشرة ومئة ويقولون الأعرج وهنا تسمعون مثلا الأعمش سليم المهران الأعمش وعاصم الأحول وأبو بكر الأثرم والثرم هو انكسار في الأسنان وتسمعون الدباغ وذكرين العلماء والخراز وتسمعون الحافي عبد الواحد الحافي وتسمعون ألقابا لا تسر من يلقب بها فكيف اشتهروا بهذه القاب؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا في وقد وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية التنابز بالالقاب أن يذكر المرء صاحبه باسم أو صفة يكرهها هذا التنابز بالالقاب أن تذكر أخاك باسم يكرهه أو بصفة تكرهها وهذا قد نهى الله عنه ونهيه عام لم يخص من ذلك لقبا دون لقب فكيف اشتهر هؤلاء بهذه الألقاب مع هذه الايه التي ذكرت لكم والجواب عن ذلك أن فيه تفصيل أن المسألة فيها تفصيل بيانه أن اللقب إذا كان يسر ممن يلقب به ولم يكن في ذلك نهي لم يكن فيه تقحم لنهي شرعي كأن يكون مثلا في ذلك اللقب كأن يكون اللقب يتضمن إطراعا هذا ممنوع إذا كان اللقب مما يسر به الملقب ولا يتضمن اطراء ولا يتضمن ممنوعا شرعيا فهذا يباح التلقيب به أما إذا كان التلقيب إذا كان اللقب يتضمن عيبا وشينا فهذا لا يجوز أن يلقب به الرجل إلا إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا بذكر ذلك اللقب لا سبيل إلى تمييزه وتعيينه ومعرفته الا بذكر الاعرج اذا قلت مثلا اسماعيل بن ابراهيم لا يعرف من تذكر اذا قلت سليمان بن مهران لا يعرف من تقول لا يعرف الا بان تقول اعمش فحينئذ يجوز ان تذكر ان يلقب بذلك اللقب وان كان كرهه وان كره فيجوز الترقيب به وهذا مذهب اكثر العلماء لكن ذهب الطائفة من أهل العلم أن ذلك ممنوع مطلقا وهذا المذهب ينسب إلى الحسن البصري وإلى قتادة وإلى غيرهما قتادة كان يكره أن يقال كعب الأحبار وسلمان الفارسي وكان يحب أن يقال كعب المسلم وسلمان المسلم لكن الأرجح قول و لهذا تسمعون مثلا عارم وتسمعون غندر وتسمعون الأعراج والأعمش والأحوال وهذه الألقاب التي ذكرت لكم وذلك بواب البخاري في كتاب الأدب قال باب ما يجوز من ذكر الرجل نحو قولهم الطويل والقصير وقال النبي, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل هذا جائز على التفصيل التي ذكرته إذا كان يراد الصفة ولا يراد الشين لا يراد التقبيح تقول إذا أردت أن تقبحها تقول اعرج هذا لا يجوز لك أما إذا أردت صفته للتعريف فهذا جائز وان كرهه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين هذا الحديث صحيح لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم من ركعتين وفي القوة وقام فجلس وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يقدر أحد على أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل يلقع بذي اليدين هذا ليس اسمه هذا لقبه ذو اليد مل الدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقاه سورة الصلاة وأم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فمن هو استنبط الفقراء هذا الذي ذكرت لكم إذا أريد به التعريف فيجوز وإذا أريد به التعيير والشين فلا يجوز لقو الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب نعم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم يحدثون زيد بن أسلم نعم. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الإدراك اللحوق بالشيء هذا الإدراك كل شيء لحقت به وصلته فقد أدركته ظاهر الحديث يعطي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح معنى هذا أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يصلي ركعه أخرى لأنه أدرك الصبح هذا الذي يعطيه ظاهر هذا الحديث من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يعني لا لا عليه لا يزيد ركعه اخرى وهذا الظاهر غير مراد اجماعا ومما يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع المغيرة بن شعبة فلما رجعوا وجدوا الناس يصلون يصلي به مع عبد الرحمن بن عوف فصلوا معهم ركعة ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة فأتم الركعة التي كانت فتتهما هذان الحديثان والإجماع يعطي أن, أن ظاهر الحديث ليس مرادا وأن من أدرك الصلاة يعني لا بد من أدرك ركعة من الصبح لا بد أن يزيد إليها ركعة أخرى على هذا يجب تأوي الحديث تأويلا لا يخالف الأحاديث الأخرى ولما أراد العلماء أن يؤولوه اختلفوا في تأويله إلى طريقتين من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قالوا هذا وجه الأول من وجه التأويل فقد أدرك الصبح يعني فقد أدرك أداءها فهو مؤد لها وإن صلى بعدها خارج الوقت فلا يكون فعله لبعضها خارج وقتها مخرجا له عن كونه مؤديا لها هذا الوجه الأول من وجه التأويل الوجه الثاني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني من اتصف بصفات المكلفين لم يكن مكلفا حتى لم يبقى من الصبح إلا قدر ما يصلي ركعه ثم صار مكلفا مثلا صبي يحتل فيصير مكلفا كاهر يسلم امراه يعني حائط تطهر ومجنون يفق وهؤلاء هم المسمون اهل الاعذار هؤلاء ان زالت اعذارهم وصاروا بحيث يكلفون وقد ادركوا مقدار ما يصلون ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك, فقد أدرك الصبح أي فقد أدرك وجوبها وعليه أن يصليها وعلى هذا ينزل هذا الحديث على أهل أعذار فقط وهذا قال ابن القاسم صاحب مالك ابن القاسم العتقي إنما هذا في أهل أعذار الحائد تطهر قبل طلوع الشمس يعني إذا, إذا قدر لها غسلها ووضوءها وما تحتاج وبقي من الوقت مقدار ما تصلي ركعة ثم تطلع الشمس فقد وجبت عليها صلاة الصبح أدركتي الصبح وكذلك أعذار غيرها الذين الأعذار غيرها الذين ذكرت لكم وعلى هذا الحمل يكون الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص وهذا مسلك معروف في نصوص الكتاب والحديث وفي كلام العرب أن يخرج اللفظ مخرج العموم ولا يراد به العموم يراد به خصوص كيف خرج مخرج العموم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه من هنا شرطية وأدوات الشرط من صيغ العموم. كل مبام من الأسماء من ذاك مال الشرطي والجزائي ولفظ في عاقلين ولفظ في غيره إلى اخره هذا لفظ من ألفاظ العموم من أدرك ركعه من الصبح قبل أدت العشر فقط إذن هذا لفظ عموم لكن أريد به الخصوص وهذا كما في قول ربنا سبحانه في الريح التي أهلكت أولئك تدمر كل شيء بأمر ربها كل هذه من ألفاظ العموم بل يقولون كل أم صياغ العموم هي, أم هي, هي الأصل في صياغ العموم يقول لفظة كل ومع ذلك هذه الريح لم تدمر هودا والذين آمنوا معه فهذا عام أريد به الخصوص من ذلك أيضا قال ربنا سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الذين قال لهم الناس هذه نزلت بعيد غزوة أحد لما آآ آآ رام أبو سفيان أن يرجع بالفلول التي كانت معه ليقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء نعيم بن مسعود رجل واحد هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بـ بـ بما جمع أبو سفيان له ومع ذلك قيل في القرآن الناس والناس هذا لفظ يعم الذين قال لهم الناس والمراد نوعي من وسعود فهذا خرج مخرج العموم يؤرد بالخصوص من ذلك قول ربنا سبحانه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولم يخرج الجميع إنما أخرج بعضه إلى ربنا يقول ورحمتي وسعات كل شيء ولم تسع إبليس لا, يد... لا, لا يبلغ رحمة الله فعلى كل حال خروج اللفظ مخرج العموم ويراد به خصوص هذا ما عن مطروق في كلام العرب من أدرك ركعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح معنى هذا أن من أدرك ركعه من الصبح فصلاها تكون تلك الركعه التي صلاها قبل أن تطلع الشمس صليت في وقتها ثم زاد إليها أخرى هذه الأخرى تكون صلية خارج وقتها من أدرك فقد أدرك الصبح يعني كان مؤديا لها ما معنى هذا الكلام الواجبات منها واجبات مؤقتة ومنها واجبات غير مؤقتة هذه الواجبات المؤقتة مثل الصلاة مثل الصوم ال. ال, ال الواجب, الواجب المؤقت اذا فعل في وقته سمي ذلك الفعل اداء هكذا اصطلح على اهل الاصول ان يطلقوا على العباده اذا فعلت في وقتها سميت اداء اذا فعلت العباده خارج وقتها بعد وقتها سميت قضاء واختلفوا هذا لا محل لا خلاف فيه اذا فعلت العباده المؤقته في وقتها سمي ذلك أداء وإذا فعلت بعد وقتها سمي ذلك قضاء لكنه مختلف في العبادة إذا فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فبعض الناس بعض الفقهاء يقولون كلها أداء وبعضهم يقول كلها قضاء وبعضهم يقول ما فعل في الوقت أداء وما فعل في بعد الوقت قضاء وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي يقول فيه الديماني وفعل, وفعل ذي الوقت فعل الواجب ذي الوقت به أي بالوقت وفعل ذي الوقت به الأداء وفعله من بعده القضاء وهل اداء او قضاء ان يقع بعض به والبعض بعده وقع بالنسبة للمذهب عندنا أصبغ يقول بالنسبة لهذا الذي صلى ركعة من الصبح في الوقت وصلى ركعة الأخرى بعد أن طلعت الشمس يعني خارج الوقت أصبغ يقول كلها أداء وسحنون يقول ما الركعة التي في الوقت أداء والتي خارج الوقت قضاء واللخمي يقول قول أصبغ هو المشهور وقول اللخمين وقول السحنون هو الأبيان والراجح هو قول لأن الراجح في الخلاف الأصولي الذي ذكرت لكم أن العبادة المؤقته ان فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تكون مؤداتا ولا تكون مقضية يكون الفعل يوصف بأنه أداء وهذا الذي اظهره أبو علي اليوسي المغربي عالم كبار علماء أداء في شرحه على جمع الجوامع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك الصبح فسمى تلك الصلاة مدركة وسمى ذلك الفعل إدراكا فلما كان قد أدرك كان ذلك الفعل أداء منه ولم يكن قضاءا مازالت مسألة في هذا الحديث لكنه لكن نذرها إلى مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين